اوضح منها جل هدى لمن اهتدى فاوضح منها جلا الهدى لمن اهتدى ومن بتعليم على كل راغب وأخبر عن بدء السماء لهم وعن مقام مخوف بين أيدي المحاسبين وعن حكم رب العرش فيما يعينهم وعن حكم التروى بحكم التجاربي أو ضح من عجل من تناه ومن نبي على كل راضي وأخبر عن بدء السما إلىهم وعن مقام مخوف بين أيدي المحاسبين وعن. بحكم رب العرش فيما يعينه عن حكم تروى بحكم التجارب وأبطل أصناف الخنة وأبادها, وأبادها وأصناف بغي للعقوبة جالب وبشر من أعطى الرسول قياده, قياده بحكم في جنة تنعيم وحول كواعب وأبطل, وابطل أصناف الخناة وأبادها, وأبادها, وأبادها وأصناف بغي للعطوبة الجليل وبشر من أعطى الرسول قياده, قياده لجنة تنعيم وحور كواعيم وأوعد من يأبى عبادة ربه عقوبة ميزان وعيشه قاطب فَأَنْجَ بِهِ مَنْ شَاءَ رَبِّي لَجَاتَهُ وَمَنْ خَابَ فَلْتَنْدُوبُهُ شَرٌّ نَوَادِبِ وَأَوْعَدَ مَنْ يَحْلَى عِبَادَةَ رَبِّهِ لِعُقُوبَةَ مِيزًا فَأَنْجِ بِهِ مَنْ شَاءَ رَبِّي نَجَّانْتَهُ وَمَنْ خَافَ فَلْتَنْدُبْ شَمُونَ وَادِي